<سؤال> ايها الباكي باناء السحر ايها الباكي راضى الكفين مسحورا النظر ايها الباكي ايو الباكي باناء السحر هل بكي راسى الكفين مسحورا النظر ايها البكي قلبك الاول مصاف النبع لانسياب الدمع في الخد اثر قلبك الاول مصاف النبع لانسياب الدمع في الخد اثر كيف ترضى عن فراش دافئ كيف يحلو في حناياك السهر كيف ترضى عن فراش دافئ كيف يحلو في حناياك السهر أي عزم أي صبر حزته لا ينطق الامر الا من صبر صبر اي عزم أي صبر فتمم لا ينطق الأمر إلا من صبر ايها البكي ايها الباكي ايها الباكي أيها الباكي باناء السحر ايها الباكي رافعا الكفين مسحورا النظر ايها الباكي ايها الباكي السحر ايها الباكي رافعا الكفين مسحور النظر ايها الباكي قلبك الاول صافي النبع للانسياب الدمع في القلب اثر النبع للانسياب الدمع في القلب لا تسلمي أين الدمع كيف لا افشى سقط لا تسلي أين دمعي كيف لا أقرع الأبواب كيف لا أخشى سقر أنا أخشها ولكن لم أزل غافلا فالأمر أده وأمار لا تسلي لا تسلي لا تسلي أنا أخشها ولكن لم أزل لم ازل غافلا فالامر ادهى وامر ايها الباكي ام ايها الباكي ايها الباكي باناء السحر ايها الباكي رافع الكفين مسحورا النظر ايها الباكي ايها الباكي باناء السحر آه آه رافع الكفين مسحورا النظر ايها الباكي قلبك الاول صافي النبع للانسياب الدمع في الخد اثر قلبك الاول صافي النبع من الدمع في الخط أثر كم صحاجفني على باب الرضا في سويعات التجلي في السحر كم صحاجفني على باب الرضا في سويعات التجلي في السحر مقلتي تصحو وجفني نائم قديم ان قلبي يا صديقي كالحجر مقلتي تصحو وجفني نائم قديم ان قلبي يا صديقي كالحجر ايها الباكي, أيها الباكي ايها الباكي بانى ايها الباكي السحر هل باكي رافع الكفين مسحورا النظر أيها الباكي ايها الباكي بهناء السفر أيها الباكي رافع الكفين مسحورا النظر ايها الباكي قلبك الأواه صاف النبعه لانسياب الدمع في الخد أثر قلبك الأواه صاف النبعه لانسياب الدمع في الخد أثر يا جنوبا تتجافى في التجاب أفزعت أضلعها إحدى الكبر يا جنوبا تتجافى في الدجى افزعت اضلاعها يحتل الفبار كلما مالتنا جي ربها طبت جنب كلما ما ذكر كلما مالتنا جي ربها طاب جنب كلما ما لا ذكر أيها البكي ايها الباكي ايها الباكي ايها السحر ايها الباكي رافع الكفين مسحور النظر أيها الباكي أيها الباكي بأماء السحر أيها الباكي رافع الكفين مسحور النظر أيها الباكي قلبك الأواء صاف النبه لنسياب الدمع في الخد أثر قلبك الأوام صاف النبعه لنسياب الدمع في الخد أثر أيها الباكي أيها الباكي أيها الباكي بآنا